كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كاين فاو ان يظهر عليكم لا يركون فيكم الا الوه ذمه ينظنون بافواههم وتبى قلوبهم واكثرهم فاسقون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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِنْ تآمُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ سَوْفَ ايمانهم من بعد عهدهم وطانون في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما انكسوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنت